بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومسهود قتل أصحاب الأخدود أنا لذات الوقود إذ هم عليها قعود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 ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنن لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ, هو يُبْدَأُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فزعون وسمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط فَلهُ وَقُر آنُ ب مجد في لَوش نحف